بسم الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قراءة في تفسير الشيخ سعد رحمه الله سعد رحمه وتعالى والموصوم بتيفير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنهات نعم <تصفيق> فهذه عام لا في <تصفيق> الجور ونصفة دولي ليعلكم ثم أقربكم الذين اشتروا الدنيا من أجورة الصلاة لما العذاب ولا أجنيهم طروح أذلك أن الأرض مصدرنا وهم مصدرنا قبل نبعاك النبي صلى الله عليه وسلم لنا المشركين وكانوا مختفرون على ما يكون جانبين فنزلت عليهم من شرط الثلاثة ومن شرط اليوود بل مصراي بطر برد في من اهل المدينه فكانوا بأستدرون على اليوودية على في الأخرى في الأول. من الأول سأقوم بالأولين من الأولين من إذا ثم إذا وضعت ولا يكون المعضون إذا ما عليه بكذا شكل يعني بالاساسيات هو عليه ذلك المقام ان يكون لبعض السكان هو مجال التغيير لبعض الغنط والاضراح وهي ايضا تخيل على أو بقى المعاني اللي دايما وقبل ما نبدا التفسير هذا أن ان مما يميز تفسير الشخصير رحمه وتعالى تركيز على المعاني السلفية التي تستنبط من الآيات فهو يتكلم عن اليهود هنا وأن آفة جديدة من آفاتهم غير التي أخذناها من قبل وهي آفة أنهم يجذئون ما نزل عليه في الكتاب فيؤمنون ببعض وهو ما تستهوي نفوسهم واغفرون ببعض وليس هذا شأن المتبع شأن المتبع يمتسل الامر ولو كان على خلاف هواه فإن الإنسان مامور بهذا اليهود أمروا بثلاثة أشياء النهر عن ثلاثة أشياء فماذا تعرض؟ على القاتل وأنه على الإخراج وأمروا بالفداء الأرض ففعلوا الإثنين فلم يفعلوا الإثنين وفعلوا الفداء تجزئه منهم لما أمر الله سبحانه وتعالى ونهى فعاده الله وقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتغفرون ببعض فما جزاهم يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامه وردون إلى اشد العذاب يبا إذا الإنسان يأخذ الأمر إيه؟ كله وإذا الواقع في عصرنا الآن عند كثير من المسلمين وكما سبق وقلنا أن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى والله إذا كان الله عاد أهل في شيء يبقى هذا عيب لنا إن اخترفناه ولا لأ نعم أو مدحهم يبقى هو ما تحللنا من باب اولى إذا فعلناه فبعض الناس الان ترى اذا, إذا راى مصلحته في الشر قال الشر انا أخذ بالشرع وإذا واذا راى مصلحته الشخصيه في غير الشر قال لا ما هكذا وجدنا ابا انا ولا اجدد يبقى اذا جزى ياخذون وياخذون زي المسلمه اللي تنتقل وتتحدث في وجهها وتتبرش في بدنيه أو تتحدث في بدنيه وجهها وثاث المحرمات التي مهى الله سبحانه وتعالى أو الآخي كذلك اللي على الاستقامة في الظاهر ثم بعد ذلك يخالف في التعاملات ويخالف في هذه الأشياء يبقى إذن لا إحنا ما نبه من بعض الكتاب ونكفره بعض بل المتعير عن الإنسان يأخذ الإيه ادخلوا في السلم كافه كافه كل حاجه ناخذ الاسلام كافه فيه فيه فيقول الشيخ سعد هنا وفي هذه الايه ايه ذلك من <تضلع> اللهم اعذهم الله وسوء رسوله عليهم فقدر من قبلك وجبل من زمى منهم اجلى من اجلى ويعظم بها من يؤمنون بها اشد العذاب اي عظمهم وقال الله بظاهره عما تعملون ثم اخبر تعالى عن السبب الذي اوجب لهم الكفر ببعض الكتاب في الكتاب العظيم فقال الذين اشتروا الدنيا تونهموا أنهم لم يرحلوا كلتاهم تونهموا أنهم إلا أن يرحلوا كلتاهم حضر أوم عام اختاروا النار على العرش فلهذه قال فلا يخصف عنه كل عدادة بل يوباثل على شداتي ويحصلون مراحقا في وقت ميلا الضار ولا يخصونهم صورا فهي يرجع عنهم المكلوم ونقل أن موسى الكتابة وقفرين من بعدين الجنبوس ليعادلين عليها للمؤمنين بالجناس وليدناه في محل الخدس فكلما جاء أكم وصورين فينا لنزل ونقصكم مستقبضة ومستقبضة كتبضة تعالى على أفضل السراطية ان أعوصل إليه كريمة موسى ثم تابعوا ببعثين جبوس الذين أمودا بالتوار إلى تنفذنا في أفضل رجلة الموريين عليهم السلام وآتاهم من الآيات الثلجينات ماذا كمين على نفسه البشر بدأوا بروف الكدس فيطوروا الله بروف الكدس قال أخوان التنصدين إنه جزيب عليهم السلام وقيل إنه كيمان الذي يريد الله في ثم مع هذه الايه لما بما لا عن الايمان منه ففريق منهم وفريق منهم فرسلوه فقدمتم الهوى على الهدى واعطوتم على من التوحيد والتشجيع بها حرف واحد بس إذا شلت الواو أصبح محموداً ووضعت هدى وإذا حذفت الدال ووضعت الواو أصبح مجموناً فبين الهوى والهدى ما بين الثرى والثرية نعم في عن أي ما يعني أنا مش عارف أنا مش فاهم أنا مش واخد بال ولو بقيتنا معه سلام بالضبط مش فاهم لكن لو له مزاج أو له مصلحه لا لكن ما فهم بالإشارة أنا أقرأ ما في نفسي نعم وهذا دليل ايضا على انه العلماء الذين قالوا مسألة العضر بالجه هذا يعبر لم يبلغه القرآن والسنة أو بلغ القرآن والسنة بس ما عنده أدوات الفهم أما اللي عنده الادوات ويستطيع أن يفهم لو أراد هذا لا يعبر ويستطيع أن يفهم لو أراد وإذا كان ضابط وضع الشيخة رجال الله يحفظه لو أراد إنما هو ما يريد أصلاً وهو عنده الاستئداء هو عنده الامكانيه وعنده الاداء بس ما عنده إراجة أنا مش فائد فهذا يعبر هذا ما يعبر ولهذا يشير إلى هذا المعنى بلقيم رحمه الله تعالى في قوله فإذا تحركت نفسه لطلب الهدى يعني كان عنده حوص نقاط تحركت نفسه لطلب الهدى بس ما وصل إليه ده اللي يعبر انما لتقاعس نفسه عن طلب الهدى ما, ما نشيد اي ده مش مساله عدم فهم لعدم وجود الاداه لا ده هذه مساله غياب ومساله إعراب وهي التي قال عن سبحانه والذين كفروا عنا انذروا ايه ما انذروا والا هم يقولون احنا في قلوبنا على قلوبنا اثنه كما قال تعالى وما اظلم ممن من ذكر ربنا ثم اعرض عنه وقال سبحانه ومنهم يستمع, عليك حتى إذا ومنهم يستمع عليك وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوا في وباذن الله وقال سبحانه افلا يتجبرون القران ام على قلوب اقفالها هؤلاء يتعللون بهذه الاشياء والله عز وجل قد طبع على قلوبهم بما زاغوا من قبل وبما كسبت ايديهم ومع ذلك لن يعذرهم الله ان على قلوبهم اقفالا أو على قلوبهم لا لأن هذا بسبب جحودهم وعندهم وبسبب إعراضهم وإلا فالذين اهتدوا زادهم هدى وإذا ما أنزلت صورة فمنهم يقول أيكم زادتوا بإيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجلًا إلى رجلين ما تكفر وهذا جواب نافع جدا في مسألة العض والجف لابد أن تقف عنده المسألة هي إنه إنسان عنده الأدوات وعنده مادة الهداية مادة الهداية موجودة القرآن والسنة وعنده الأدوات أن يفهم بها لكنه أعرض وتعلن لو جاء بكل علة الدنيا فهي مرضودة في وجهه وإنسان آخر عنده أدوات الفه مادة الهدى وعنده الأدوات فتحركت نفسه لطلب الهدى ولكن إما يصل وإما أن يقصر فهذا معذور ان شاء الله وإنسان عنده مادة الهدى لكن ما عنده أي أدال الفه إما عجمة رساله أو عدم وجود من يبين ويعرم الله من قلبي أنه لو عرف لنفسه، فمتى على ذلك فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى إنما نجيب واحد عايش في القرآن والسنه في المسلمين وعنده أدوات الفهم والسانه سير عمال عند الشوبة لا ولا ترصى وخد بالك دول ما بفهموش حاجة دول مشايخنا دول أولية دول مش عارف إيه دول وعد يقليف كتب في هذا ولا يفهم التوحيد ولا يعرف التوحيد و تقول هذا يعذب ام من, من اللي يعذب لو هذا يعذب من اذن اللي يعذب لو هذا يعذب من اللي يعذب إذن اللي يقول انا كفرت بالله في ناس كده في ناس تظن انه ما يكفر ولا يعني يصل فوق درجه العباده دي الا واحد له كفرت بالله او انا مشرك فهذه مسألة في غاية إلامة، فدول يقولوا كلبونها غلط، ظنوا إن خلاص ما إحنا محمد ما بنفهمش خلاص حلمان ما بنفهمش معذرة إذا إحنا بنفهمش هاي بفهموا إيه, ايه اللي عندكم في مقص عندكم ايه شو متفهموا عاوزين ايه عاوزين ايه أذا النبي موجود صلى الله عليه وسلم ما وجد القرآن موجود وجد السنة موجود ايه اللي ما تعالوا تعالوا تعالوا شوفوا شوفوا القرآن هذا هل يتعارض مع التوراة والإنجيل أم أنه يقرر بل إنكم في الحقيقة تعلمون ذلك جيدا وتعرفون الحق ناصعا الذين أعطيناهم كتابه يعرفونه يعرفون, يعرفون أبناءه في حد يتوعن ابنه أنا ممكن أتوعنك وعنك وعنك حتى لو جلستني سنة لكن أتوعن ابني أقول أنه ابني أبني أبني أبني الأمر تشتبع فالله قال الذين اتي لهم الكتابه يعرفونه كما يعرفون ابناءهم ولكن إلا إيه وان فريق منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون مساله كتمان مساله علاج مساله اعراض ولهذا حرمهم النبي ما اعبر لا النبي اعبر المشركين بل حاربهم صلى الله عليه وسلم ولم يفرق في حرب بين ابي جهل المنظر ولا ابي لهب المنظر وبين اخر رجل منهم الذي قد يقول بريدا او عند شبه الاباء والاجداد والاشبه كثير طيب هم قالوا ان وجدنا ابانا على امه ليه ما تصفرش هذه تكون شبه زي ما ترى الان بعض الناس وجد اباء واجداد على هذا الأمر او لو كان ابا ام لا يعقلون شيئا ولا تقول او لو كان مولانا لا من شيئا ولا تقول تتحدثي ب ابيك تحجب بأمك تحجب بجدك تحجب بالعادات والاعراض هل اعذرهم الله بهذا فانتبهوا هذه نحن نعم نقول بالعذر بالجهل في كل أمور الدين. في العقيدة نعذر بالجهل في الأحكام نعذر بالجهل في كل شيء نعذر بالجهل ونقول لا أحد أحب للعذر من الله وقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال سبحانه وما كان الله ليضل قوما بعد إذا حتى يبين لهم ما يتقون ونفع في إزالة الجهل عن الناس ولم يحكم على البشر انت كافر وانت كده نفع في إزالة الجهل عن الناس ولم بهذا لكن من جهه مقعيد المسألة نقول نعذر بالجهل بشرط توافر الشروط وانتفاء الموانع يكون فعلا الشروط متوفرة شروط متوفرة أو واحد من تلبيه وقول تعالى اسمع التوحيد لا اعوذ بالله توحيدكم هذا خلونكم توحيد عندنا التوحيد عندنا والعدل عندنا والدين عندنا محبه آل البيت ومحبه الأولياء الصالحين ومحبة النبي فصلما ومراعاة النبي في أهله هو ذل عندنا وست عندكم شيء ثم عندكم من الجفاء للنبي ولآل البيت ثم عندكم من الجحود أنتم نعوذ بالله من صنيعكم خربتم الدنيا هكذا يقولون سبعة اسمع لا لن اسمع لن اسف لا هذا معرف ليه ما يسمع معرف يبقى اذا إذا توافرت توافرت الشروط الموانع كان العذر بالجهل ولهذا لا يمكن ان تعطي جوابا لكل المساله واحدا تقول مثلا في عذر بالجهل إن اجبت نعم إن اجبت لا يبقى غلط لا بد الامر في تفصيل نقول في عذر بالجهل بتوافر شروط وانتفاء المعاناة. نعم، توافرت الشروط وانتفت المعاناة في عذر بالله بالجه هنا. لكن ما لم يكن هكذا، فلا يبقى الإنسان طلبة حياته عنده مادة الهدى وعنده اداه الفهم، لكنه أعرض، فلن يستعمل هذه الأدوات في الفهم، في فهم نصوص الشرع. يبين النقص، ولياقة أضع لها حكم في العذر. ضر الإسلام أو ضر الكفر؟ خفاء المسألة وظهور المسألة له أثر في الحكم على إنسان أن يعذر أو ما يعذر وجود التلبية أيضا لها أثر في الحكم أن يعذر أو ما يعذر يبقى تختلف المسألة فلا بد فيها من, من لكن من تفصيله فمنع فيها جواب عاما لا بانع فيها جوابا لكن بالعموم نقول العذر بالجهل نعم بفرض في كل الشريعة لكن إذا توافر شرط الإعذار إذا توافر الشرط وكان الإنسان فعلا فيها بقى الشرط والشرط حاصله أو مرجعه أو لبه التفريق بين نفسين وشخصين ورجلين بين نفس تحركت لطلب الهدى وتريده لكنها لم تصل وبين نفس أعرضت مع وجود مادة الهدى أعرضت فكيف تعذار نعم هي تقوم من يعني لعالم بل الله وصديقين في هذا الثني الصراي الذين فضلهم الله على العالمين تبدا حكم قل اصحاب النبي يقال قليل المؤمن منهم ابدا كلهم مؤمنون والله الحمد لله كلهم مؤمنون وكلهم عدول شوف امه بأجمعها باسرها كلهم مؤمنون امه الصحابه كلهم عدول هذا في امه غير ما يعني فهم ما سبقت أبدا والله سبحانه وتعالى أعلم حيث جعل رسالته في نبيه وأعلم حيث اصطفى لنبيه تلك الصحبة الكريمه كما قال ابن مسعود ان الله نظر في قلوب العباد فوجد أبرها وأصفاه قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختار لكل نبيه رسوله ثم نظر في قلوب الخلق بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم كرمه وأصفاه قلوب أصحابه تفرر مصبت. قالوا أقول نحن لا أصحاب النبي. أنا أقول نحن لا النبي. واحد يقول ده احنا كنا ما طرقنا إن شاء الله. ده احنا نفعل معه أكثر من فعله. نبي النبي كن بينا أظهرنا النبي يعقل ترى تبي علي؟ نقول سنة النبي بيني بين يديك لا وسنة النبي النج فأنت من سنة النبي كما أنت مع النبي لو كان النبي موجودا لما اتبعه ولا قدره إلا من يقدر السنة الآن هو نفس التقصير ولهذا ابن القيم ذكر كلمة رائعة جدا في كتاب مستحضر السعاده قال لو اردنا أن نعرف من كان يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا لو كان النبي الآن موجود من لا يجلسه؟ من لا يحضر له؟ فانظر الى مجالس العلماء فان العلماء ورثة الانبياء يبقى اللي بيجلس العالم النهارده هو اللي يجلس مين هو اللي كان يجلس النبي لو كان النبي نفسه الان موجود لو النبي موجود الان لن يجالسه كل دول لا لن يجالس النبي الا من يجالس العلماء لان العلماء ورثة الانبياء نفس المراص موجود مراص النبي موجود انت كنت تعود جنب النبي تعمل ايه يعني تعمل ايه تكتفي تهدي تتاسف تستن طيب عندك الان المراص موجود اين انت منه نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذا العالمين في عصره فضل الله على العالمين يعني في عصرهم في انما في كنتم كنت خير امه هذا باطلاق فالصحابه خير أمة امه وخلفاءنا لكن على العالمين بلا صغير بل على في عصرين في فلسنا جاء من عرفوا كطوبي كمعنات الضار على الكافئين لسا مش طوبي المنقصر أن يكفوروا بنا ننزل الضار دقياً إذن ننزل الضار المستقصري من على منشاء الإعداد فداء بالقضب على عذاب ولما جاءهم كتاب من عند الله على يده اصبى بقربهم وذريت البيات التي على نصيحه من معهم من الضغوات وقد علموا به حتى انهم كانوا اذا رفع بينهم بين المشركين في الجاهليه شعوب بلاد المسلمين وتوحدوهم اللي يعني هم كانوا يقولوا احنا هيطلع نبي وهل مع النبي به يعني هم بشروا بذلك وقالوا ذلك المشركين من قبل هم قالوا قبل مرعة النبي صلى الله عليه وسلم فبين حصل لما جاء نعم لاويله عبادك من, من ومن الله من فضله على من شاء وعذابه على من ظل وظل عليه من سوء معصوه في الدنيا والآخرة وتوالي سفين المشردين ولم في آثار عذاب المدين أي مؤلم موجع وهو قبل الجحيم وحوت النعيم المتيح. وليس الحال حالهم وليس ما استعادوا واستدلوا من الإيمان بالله وكتبه ورسله فتفروا به وبكتبه وبرسله مع علمهم وتيقومهم فيكونوا أعظم لعبادهم ويبقى لكتف بالقلب